فَمَنْ شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفارة كرام برة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه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 انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وَفَاكِهَةً وَأَبًا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا, جاءت الصخة فإذا جاءت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 يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها وبر ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة